بسم الله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى أي سبقت بظن فوجهاني نحو حسب أن لا تكون فتنة ومضمرة جوازا وبعد عاطف مسبوق باسم الخالص النحو ولبس عباءة وتقرعين وبعد اللام نحو لتبين للناس إلا في نحوي لألا يعلم لألا يكون للناس فتظهر لا غير ونحو وما كان الله ليعذبهم فتظمر لا غير كإذمارها بعد, بعد حتى إذا كان الفعل مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى إلى آخر كلامه رحمه الله ما زلنا مع أن المصدرية كنا قد صرعنا في بيان أحكامها ويتعلق بها بالدرس السابق ورأينا أن, أن هذه بهذا اللفظ أنواع منها ان المصدرية الناصبة أن المصدرية الناصبة وهي التي تنصب الفعل المضارح وأن المخففة من الثقيلة وأن المخففه من الثقيلة أي التي من أخوات ان التي من أخوات إنا. وأن الزائدة ان الزائده وان المفسره وان المفسره راينا هذه الانواع كلها ها لم نشرح إذن ان المصدريه هي التي سنؤخر الحديث عنها وهي التي اخرها المصنف في كلامه او في ذكره للمنصوبات لانها ام الباب ولان الكلام عليها يطول فذكرها اخرا لكن قبل الشروع في بيان أحكام أن المصدرية لابد من بيان مثيلاتها في الرسم حتى لا يختلط علينا أن المصدرية مع أن الأخر إذن عندنا أن المخففه من الثقيله سنتحدث عنها بعد الزائدة والمفسرة المفسرة أن المفسرة هي التي ها هي التي مفسرة يعني اسمها واضح هي. ما لكن ما ضابطها؟ ما ضابط أن المفسرة؟ ضابط أن المفسرة؟ لعلكم لا تعلمون أن اليوم درسنا النحو ها؟ لا تعلمون؟ تعلمون هذا؟ فلما لا تحذرون؟ وتحذرون؟ وأنتم حاضرون؟ تفضل. بس بجملة فيها معنى حرف دون حروف. نعم أن المفسرة. هي التي تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه ما معنى هذا الكلام معناه أولا أن تسبق بجملة إذن تكون عندنا أن تكون عندنا أن رابط وقال أن تسبق إذن قبله تسبق بجملة تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروف القول إذن هذه الجمله ليس فيها لفظ القول ليس فيها لفظ القول انما فيها مرادف القول جمله تدل على قول تدل على ان هذا كلام قول قلت او قال او واضح كانه كانه قول لكن ليس فيها لفظ القول ليس فيها لفظ القاف والواو واللا مثال ذلك مثال ذلك غيره وانطلق الملأ منهم انطلق الملأ منهم هنمشوا واصبروا على هم وانطلق الملأ منهم انمشوا هذه ان مفسره فيها معنى القول ها الجمله قبلها فيها معنى القول هم ما انا معنى القول وانطلق الملأ منهم هم انمشوا واصبروا على اليد وانطلق الملأ منهم كيف نفسر هذا وقال المنأ منهم أمشوا أو يمشوا واصبروا على وعلى آلياتكم واضح وانطلق المنأ منهم هذا الكلام كأن فيه معنى قال أو قالوا أو قل أو واضح أن يمشوا واصبروا على آلياته أن حرف مفسر أو أن المفسرة مبنية على السكون وحرك لانتقاء الساكنين النون والمين أنم أنم شو الآية امشو فعلا أما مبني على حث النون والواو للجماعة الآية مثال آخر لا تنصب وانظر بعدها أن بعدها فعل ماضي آه فعل أمر حبذا لو يكون بعدها فعل مضارع غيره مم. باقي لا يوجد فضلا أم وأوحينا إلى أمي المثال نفسه أن يقضي فيه فعل أمر بعده مم. مثل اخر لا باس بها لا, لا باس بها لا. لا باس بها الامثله لا تحضرني علمت انني متعب فلم تحضر حتى لا تزيدني تعبا زيد ان المفسره ان التي بعد قبلها ان الزائدة أن الزائدة وكأني تحدثت عنها الأسبوع الماضي تحدثنا عنها أن عن الزائدة قلنا تزاد في في مواضع منها قبل لو وبعد فعل القسم بعد فعل القسم بعد فعل القسم وقبل لو قلت سبعة الماضي قلت هناك من يذكر أنها تأتي قبل لو فقط ليس كذلك؟ وبعد فعل القسم بعضهم يذكر بعد فعل القسم وقبل قبل لو رجحت قولا من يذكره قبل لو أنا قبل لو أه؟ هذا وهم مني الصحيح فعل القسم وقبل لو أه؟ لا الصواب والله أعلم ان الزائده هي التي تاتي بعد فعل القسم وقبل لو يعني كلاهما يذكر فعل القسم مع لو اما ان تسبق بلو او التي تسبق لو فكان مؤخر ولهذا قد تجدون في بعض الكتب الاشيبا المعاصره ان ان الزائده قبل لو دون ذكر قيد فعل القسم واضح والاقرب ذكره ان الزائده تاتي بعد فعل القسم وقبل له فعل القسم وبعده والله ان لو ياتيني أن لو ياتيني زيد اكرمته والله ان لو ياتيني زيد اكرمته فهنا لا تنصب واضح زائده لا ليس منها لقد هذا المثال لكن ليس منها نعم كيف يكون مشترك ان الزائده هذه زائده لا محل لها من الاعراب زائده لا محل لها من الاعراب تاتي للتاكيد فقط واضح والله لو ياتيني لا اكرمتو لو ياتي زيد لا اكرمتو فهم فهنا تاتي ان زائده للتوكيد والله أن لو ياتيني زيد التي بعدها ان المخفف ان المخفف ان المخففة اذن المخففه ان المخففه تعلمون مر معنا ان الحروف التي تدخل على المبتدا والخبر تنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع خبرها ويسمى خبرها وهي ان واخواتها وهي ان واخواتها وراينا انها كم سته او خمسه او سبعه ان وان ليت ولعلنا لكن وكان ستة والخمسة اذا قلنا ان ان وان واحد احيانا تنصب تفتح الهمزه واحيانا تكسر الهمزه وسبعه اذا زدنا حرفه عسى اذا زدنا عسى إذن هي سته ان و لكننا لم نذكر بعض الاحكام التي تتعلق ب ان من حيث فتح الهمزه او وكسرها كسرها و حيث تخفيف ان وتخفيف ان وتخفيف لكن لكن وكان تعمل او لا تعمل من الاحكام التي يذكرها النحات فيما يتعلق بان انها تخفف ان هذه التي تنصب المبتدا وترفع الخبر تخفف بمعنى تخفف تصير ان كانت ان تصير ان تصير ان هذه ان المخففه من الثقيله اي التي هي من اخوات إن اذا علمت انها من اخوات امه إن فعلم انها تنصب المنتدى وترفع الخبر واضح لا وهذه الاحكام تبقى معها ببعض الشروط في دخولها على المنتدى والخبر لأن أن إذا قلنا إنها مخففة من الثقيله فاعلم أن ما بعدها مبتدا وخبر مفهوم؟ فاعلم أن بعدها مبتدا وخبر هذه أن المخففة من الثقيله يعني التي اصلها أن إذا كتبناها ورسمناها ونطقناها تشتبه مع أن المصدرية ومع أن الزائدة ومع أن التفسيرية إذن هناك ضابط أو ضوابط ذكرها العلماء للتفرقه بين هذه هذه الان الانات او الانات او الان واضح الان <تصفيق> طيب عرفنا ما هي أن الان عرفنا ما هي هي المخففة من الثقيله التي تدخل على المبتدا فتنصبه وتدخل على الخبر فترفعه ان المخففة من الثقيله ماذا قال المصنف رحمه الله وذكر شيئا عنها سهريني قال قال وبان المصدريه ظاهره نحو ان يغفر لي ما لم تسبق بعلم النحو علم ان سيكون ما لم تسبق بعلم النحو ان علم ان سيكون هذه ان ان انظر قال المصنف ما لم تسبق بعلم إذا سبقت أن بعلم يعني بفعل يدل على اليقين على العلم فيتعين أن تكون أن المخففه من الثقيلة فيتعين أن تكون المخففه من الثقيلة مثال لذلك المؤلف علم ها لحظه علم ان سيكون منكم هذه ان التي تسبق بعلم يعني بفعل يدل على العلم على اليقين يتعين ان تكون المخففه من الثقيلة هكذا تكتب من الثقيل الثقيلة ويجب رفع المضارع بعدها لا يجوز نصبه لأنها ليست ناصبة ولأنه لا يوجد ناصب أو جاز قبله واضح لأن هذا الفعل سبقته أن المخففة طيب أن المخففة أحكامها هذا سيأتي محله ان اسمها هو ضمير الشاهد اسمها هو ضمير الشاهد هذا الضمير نقدره يستكن في ان والتقدير علم انه سيكون منكم وكانك قلت علم انه سي واضح الان انه سيكون منكم مرضى ثم خففت ان استكن الضمير فيها استكن لا يظهر فيها لا يظهر واضح نقدره معها بعدها انه سيكون والجملة الخبر هو الجمله التي تاتي بعد ان واضح وان تخفف ان فاسمها استكن والخبر اجعل جمله من بعد ان هذا اذا خففت ان فاسمها ضمير استكن استكان استكن فيها واضح هذاك وخبرها هو الجملة التي بعدها هو الجمله التي بعدها نقول علم ما فعل ماض مبني على الفتح ان حرف مشبه بالفعل تدخل على الجمله اسمية تنصب المبتدا وترفع الخبر واسمها ضمير الشان مستكن فيها في محل نصب السين حرف استقبال يكون فعل مضارع مرفوع ناقص ورفعه ضم آخرين. ها اين اسمها؟ مرضى نعم منكم جار مجرور تعلقان بخبر يكون والتقدير سيكون كائنين منكم مرضى منكم مرضى هذا فيه نظر مرضا اسمه يكون اسمه يكون مرفوع ورفعه ضمه مقدره منع من ظهورها التعذر سنعود الى هذا الخبر بعد نهايه الدرس حتى لا نضيع فيه الوقت اذا علم انسك والجمله الفعليه هذه هي خبر ان هي خبر ان يشترط اذا تعينت ان المخففة أن يفصل بينها وبين الفعل الذي يأتي بعدها لأن الخبر يكون جملة فعلية الخبر الذي يأتي بعدها لا بد أن يفصل بين أن وبين, هذه وبين هذا الفعل بأحد أمور أو بأح باحد أمور اربعه الأول هو السين كما مثل المصرف علم أن سيكون الثاني قد قد مثال لو حرف النفي الاخيره افلا ألا ايه من الامور الثلاثه النفي النفي افلا يرون الا يرجع برفع يرجع الامر الثالث إذن ال السين وقد والنفي ولو أَلْ وَأَلْ وَأَلَّ وَيْسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ المثال ذكرنا وَأَلَّ وَيْسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ أين نكتبه هنا هكذا تكتب وَأَلَّ وَيْسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ هنا أن ولو أدغمت في النفلم ان لو أنه لو استقاموا على الطريقة وهذا قلت ذكرت كمثال للفرق بين أن الزائدة واضح صواب ما ذكرته اليوم لأن هذه معطوفات على ما قبلها وما قبلها كلها أن قلوحي إلي أنه استقام إلى آخر الصورة بعضها معطوف على بعض بحسب المعلومة قد ذكرنا هذا في دروس التفسير فهنا اللو مركب من أن المخفف من الثقيلة ولو ولو مثال آخر في النفي ذكرنا مثال النفي في قد ماذا قبله لا لا قلت اذا سبقت بين يتعين انها انها مخففه يتعين انها مخففه اذا لم تسبق بين فينظر في هذه المساله سياتي بعد حين فهم يعني اذا لم تسبق ان بين فلا ينفي انها مخففه من الثقيل لا ينفي انها لكن اذا سبقت بين يتعين انها مخففه من, من الثقيل سياتي قد مثل على قد علمت أن قد جاء علمت أن قد يشهد زيدا نعم أن قد يشهد زيدا فيشهد فعل مضارع مرفوع واضح هذه أن المخافة إذا سبقت بعثة إذا سبقت بظن على كل هذا تفصيله يعني أكثر وضرب الامثله فيه حين في حينه في الكلام عن ان المخفف من الثقيله عند المصنف رحمه الله إذا سبقت بظن ماذا قال المصنف رحمه الله حتى نرتبط به قال فان سبقت بظن فوجهان نحو وحسبو ان لا تكون ويد سبقت بظن اذا سبق ان المغمره ظن يعني لا يدل على اليقين والظن ما هو ها هو ما له افضل قد يكون بالعين باليقين لكن اذا اجتمع الظن مع اليقين فهو ظن وهو الشك واضح لكن مع رجحاني مع رجحاني إيه مع رجحان كلمة في الأصول إذا أن إذا سبقت بظن على سبقت بفعل يدل على على الظن ها فوجهان يعني قد تكون مصدرية وقد تكون مخففة قد تكون مصدرية وقد تكون مخففة مثاله قال وحسبه وحسبه أن مدغمة أن لا الرص ان لا تكون فتنه في الرسم في الرسم فاصله ها ها غمره تمام بكاء اه اذا الرسوم رسم شو 8 8 الرسم هذا ليس 8 ليس 8 ليس ليس رسم المصحف في المصحف مضغمه كما هنا هنا مصور الآية مصورة ألا تكون على كل هذه ألا هي أن معا وهذا الآن حسبوا أي ظن أي ظن وهنا في هذا الفعل قراءة قراءة بالنصب وقراءة بالرفع فمن نصب فان عنده مصدرية ومن رفع فان عنده مخفف من الثقيل يعني تخرج القراءتان الرفع على اعتبار ان ان مخففه من الثقيله ويكون الاعراب حسب فعل وفاء ان مخففه من الثقيله واسمها مستكن فيها تقدير ان هو ولا نافيه يكون فعل مضارع مرفوع رفعه الضم الظاهره على آخر الآية وتخرج النص يخرج النص على أن مصدرية، فنقول أن حرف مصدر ونص ولا حرف نفي تكون فعل مضارع منصوب بأن ونصبه فتح آخر هذا باعتبار ماذا؟ إذا سبقها إذا سبقها ظن إذا سبقها فعل يدل على الظن فعندنا وجهان في أن التي سبقها او سبقها ظن اذا كان العلم يتعين كونه مخففا اذا كان الظن يترجح الوجه فعندنا وجهان فعندنا وجهان بعد هذا ماذا قال المصنف رحمه الله قال ومضمره جوازا لان هذه معطوفه على ظاهره وبان المصدريه ظاهره نحو كذا كذا ثم قال ومضمره جوازا ومضمره جوازا هذا معطوف على قوله ظاهره اي وبان المصدريه مضمره جوازا وبأن المصدرية مضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص نحو اذا أن المصدرية يتعين أن تكون يتعين أن تكون مخففة إذا سبقت بعنم ويتعين أن آ ويجوز الوجهان إذا سبقت بظن ويتعين أن تكون مصدرية إذا لم يكن واحد من من هذه إذا لم تسبق بعلم أو تسبق بظن فيتعين أن تكون مصدرية التي تدخل على الفعل المضارع واضح؟ التي تدخل على الفعل المضارع تابه التي تدخل على الفعل المضارع ألا ومذمرة نواصل الآن ومذمرة جوازا هل إذماره قد يكون جائزا وقد يكون واجبا أو نقول أن ان التي تدخل على الفعل المضارع يعني ان المصدريه خلاص عرفنا الان المصدريه الان نتحدث الان عن المصدريه باعتبار ظهورها قبل الفعل وعدمه كم لها من ها كملها من وجه لها وجهان فقط اما ان تظهر واما ان لا تظهر لكن كم لها من حكم كم لا من حكم لا ترث احكام الان ان باعتبار ظهور هنا الفعل المضارع هنا الفعل المضارع باعتبار يعني ظهورها وعدم ظهورها اما ان تظهر وإما لا تظهر اذا فلها وجهان ظاهره مخمره اليس كذلك طيب اما احكامها ليست وجهان ليست وجهين انما اكثر اما ان تكون واجبة الإذمار أو واجبة أو الإذمار بمعنى جائزة الإذهار أو الظهور واضحة ننظر فيما ذكره المصنف قال مضمره جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص وبعد كقوله ولبس عباءته وتقرعي وبعد اللام نحو لتبين للناس الا في نحو لالا يعلم ولالا يكون للناس فتظهر انظر هنا فتظهر لاغير يعني وجوب الاظهار وجوب الاظهار إذن ذكر المصنف هذه المسائل قال ومضمرة جوازة هذه مساله أولى هذا حكم اول. قال وبعد اللام إلا في نحو لألا يعلم ولألا يكون فتظهر لا يجب إظهارها ونحو ما كان الله ليعذبهم فتضمر لا هذا الحكم الثالث فرأيت وجوب الإظهار وجوب الإظمار وجواز الامر وجواز الأمرين وجواز إذن نبس قال مضمرة نبدا بما بدا به المصنف فذكر ماذا جواز جواز الامرين ها قال و جوازا فبدا بماذا بجواز الإضمار ومعنى معنى هذا جواز الاظهار وهذا نال اذا قلنا جاز اظمارها معنى هذا جاز اظهارها فهما حكمانين في حكم واحد كان did من الوقت. ها؟ ها؟ We're trying to make an idea. We're جواز to قال an جوازا نحو. trying قال نحو. an هكذا. عباءة وتقر عيني ما أكمل أحب إلي أليس كذلك أحب إلي من لبس الشفوف ولبس عباءة وتقر عيني كيف نجعل هذا نو نجعل لهذه مسألة ضابطا قال هنا؟ إذا وتقر عيني أين محل الشاهد؟ تقر أين أن هنا مظلم جائز هنا مظلم وأن وأن تقر عيني وأن تقر عيني الواو حرف حذف تقر فعل مضارع منصوب بان مضمره جوازا والتقدير انت تقر والفعل مضاع منصوب بعدها والفاعل عيني مرفوع ورفعه ضمه مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل الذي هو النون عين تقر عين منع من ظهوره او من ظهورها اشتغال محل بالحركه المناسبه للياء التي هي مضاف اليه واضح الان احب ولبس لبس عباءه احب الي وان تقر عيني احب الي تامل جيدا احب خبر للبس أحب خبر مرفوع رفعه الضمه الظاهره على آخره إلي جار وجر متعلقان بأحب من حرف جار متعلقان بأحب من لبس الشفوف هذا مجرور بمنه هذا مضاف إليه لكن تأمل هنا ولبس عباءة وقرار عيني وكانه قال ولبس عباءة وقرار عيني أحب الي من لبس الشفوف او انه قال ان البس عباءه وان تقر عيني خير لي واحب لي من لبس الشفوف الملابس التي يشف عنها او تشف عن ما بعدها عن البشره التي ليست بساتره قالت ولبس عباءتي هذه امراه في كانت تسكن في باديه تزوجها احدهم ونقلها الى الحاضره فكرهت هذه قال ولبس عباءتي عباء ساترة خشينا وأن تقر عيني خير لأحب إلي من لبس الشفوف الشفوف التي في المدينة في الحاضرة إذا لبسوا انظرنا حتى تعرف أن هنا معطوف قالوا أن تكون أن يكون فعله بعد معطوفا على اسم لبس عقاة وهذا المصدر هنا أن تقر مصدر اسم هذا معطوف على لبس ولبس the وقرار عيني the عيني and the ماذا قال في body عندكم I لم يذكر did they say in the judge? Do you have a judge? Are you not remember the judge? No, after the word مسبوق هذا نعت ليس كذلك ما هذا نعت كيف سميناه عاطف المسبوق ب باسم خالص هكذا فقط باسم خالص لبس ليس فيه ماذا ماذا قلت؟ خالص نريد خالص دي فيه ماذا؟ هل هناك اسم غير خالص؟ هناك خالص وهناك غير خالص هذا الخالص في الاسمية وهنا الفعلية هذا غير خالص اين يقع؟ فيه شبه يعني فيه, فيه شبه فهذا اسم خالص ولبس عباءة أين الخلوص هنا؟ خلوصه في الاسم يعني يعني اخلاصه للاسميه اين هو في الاضافه انتبهوا جيدا الاضافه اخلصت الاسم الم يقل ابن مالك وجر بالفتحة بالفتحه ما لا ينصرف ما لم يضف لماذا الممنوع من الصرف ماذا قلنا يشبه ماذا ممنوع من الجر يشبه ماذا يشبه الفعل فاذا اضفناه ماذا جعلناه خالصا في الاسميه لان الاضافه خاصه بالاسميه لان الاضافه ماذا تجر الاسم اليس كذلك فهم الاضافه من اسباب هي الجر تجر الاسم بالاضافه يجر الاسم بالاضافه بالجر والتنويم اذن الجر ماذا علامه مميزه للاسم والاضافه علامه مميزه للاسم فتجعل الاسم خالصا في الاسميه تبعد عنه شبه الفعليه هنا ولبس عباءة إذا هناك اضافه فقد خلص الاسم في في لسمنتي. وبعد هذا الاسم الخالص ماذا حرف العطف؟ وحرف العطف بعده فعل مضارع. بعده فعل مضارع. فيجوز هنا ان نظهر أن وأن وأن نظهرها وأن لا نظهرها وأن تقر عيني وأن تقر عيني. تقول مثلا مدارسة العلم وأن وأن مدارسة العلم انظر. مدارسة العلم وأن أتعب في صحتي أو أن أجهد صحتي خير لي من مشاهدة المباراة ها كاد يكون شعرا مدارسة العلم وأن أجتهد أو أن أجهد نفسي أو تقول مدارسة العلم وأجهد نفسي خير لي من مشاهدة المباراة هنا جائز لماذا لان الاسم الذي قبلها معطوف اه عفوا خالص في الاسميه بعد عاطف مسبوق باسم خالص كذلك او نكتب بهذا القدر ها ذلك سفي ها نعرب عربنا البيت ها عربنا البيت اذا نكتب بهذا القدر اني متعب حقا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ما بقي